جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب ووفقكم للحق نفعنا الله بما سمعنا ووفق الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين نعم الدرس غدا مئى الدرس غدا الخميس نعم غدا الخميس الدرس في الارجوزه المئيه وك كل خميس يعني يجلس أحد الإخوة على عند هذه السارية التي على يميني من بعد صلاة العصر إلى اذان المغرب ليسمع من حفظ هذه الأرجوزة والاسبوع الماضي سمع عدد من الإخوة وهذا الأسبوع أيضا سيسمع عدد أكبر بإذن الله سبحانه وتعالى نعم يقول فضيلة الشيخ هل كانت القبائل الثلاث من اليهود يسكنون في خيبر لا هم كانوا يسكنون المدينة وسياتي معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أجلاهم إلى خيبر أجلاهم بعد الحصار الذي حاصرهم أجلاهم صلوات الله وسلامه عليه إلى خيبر نعم ذكرتم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في قباء أربعة عشر يوماً فكيف صحن يقال بأن أول جمعة صلى الله عليه وسلم في وادي رانوناء هذا الذي جاء في أنه صلى الجمعة في وادي رانوناء يعني هذا جاء في بعض الذكرة يعني بعض الأئمة في كتب السيرة وجاء في بعض يعني في أسانيد فيها كلام يعني في أسانيد فيها كلام لكن حقيقة لم تمكن من مراجعتها وتحقيقها ولهذا أمررتها هكذا وإلا يعني اهل العلم أشار إلى أن في اسنادها شيء من الكلام وفي ضوء حديث أنس بن مالك في ضوء حديث أنس بن مالك الذي في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام أقام أربع عشرة ليلة هذا معناه انه صلى قبل ذلك جمعة أو جمعتين يعني جمعة الاقل أو جمعتين قبل أن يدخل عليه الصلاة والسلام إلى المدينة مرورا برانوناء نعم ولعل هذه يعني بعض الإخوة هي يتيسر له مراجعة الروايات في ذلك وتحقيقها نعم هذا الموضع كما تعلمون الآن بني فيه مسجد نعم ومن يأتي المدينة يجعله من الأماكن التي تزار فما توجيه محافظك الموضوع لا نعلم أي دليل يدل على مشروعية قصد هذا المسجد بزيارة أو صلاة والأماكن التي تقصد في أو المساجد التي تقصد في المدينة وجاء الدليل على مشروعية قصدها للصلاة مسجدا هذا المسجد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وقد صح عنه الحديث أنه قال صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فالصلاة في هذا المسجد بألف صلاة. والمسجد الثاني مسجد قباء، لأنه صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من تطهر في بيته. وأتى مسجد قباء وصلى فيه صلاة كان كأجر عمره كان كأجر عمره فهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وثبت أنه يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا صلوات الله والسلام عليه وليس في المدينة, يعني ليس في المدينة سوى هذين المسجدين ما يقصد يعني ما يشرع أن يقصد لزيارته والصلاة فيه نعم قل هل ورد مزيد أجر في تخصيص يوم السبت في زيارة مسجد قباء أم أن الفضيلة في الصلاة في هذا المسجد تثبت في غيره من الأيام الفضيلة لزيارة هذا المسجد تكون في أي وقت ولا تختص بوقت لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من تطهر في بيته وأتى مسجد قباء وصلى فيه صلاة ولم يقيد ذلك بوقت فهذه الفضيلة ثابتة لمن تطهر في بيته وأتى مسجد قباء وصلى فيه صلاة في أي وقت لا يختص بوقت وجاء أن النبي عليه الصلاة والسلام يأتي ما يعني مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا وقوله في الحديث كل سبت تحتمل اليوم المعروف وتحتمل كل أسبوع يعني أن زيارته لمسجد قباء متكررة اسبوعيا نعم يقول هل صحيح أن مسجد قباء هو مسجد القبلتين مسجد قباء صلي فيه إلى القبلتين مسجد قباء صلي فيه إلى القبلتين وهذا المسجد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام صلي فيه إلى القبلتين وتخصيص مسجد بالمدينة بمسجد القبلتين على اعتبار أنها فضيلة تختص به هذا لا أصل له لأن هذا المسجد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام صلي فيه إلى القبلتين وكذلك مسجد قباء وجميع المساجد التي كانت قائمه قبل تحويل القبلة صلي فيها إلى القبلتين وكونها في مسجد من المساجد صلي فيه إلى القبلتين تعتبر فضيلة ليقصد ويزار ويخص بالصلاة هذا مما لا نعلم لذلك أي أصل وفضلا عن أن يقصد ليصلى فيه إلى القبلتين كما يقع من بعض الجهال فهذا من أعظم ما يكون غلطاً وضلالا وبعدا عن دين الله لأن الصلاه الى قبله نسخت باطل ولا يجوز فهذا المسجد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام صلي فيه الى القبلتين ومسجد قباء صلي فيه الى القبلتين وكل المساجد التي كانت موجوده في المدينة قبل تحويل القبله ثم حولت القبله كلها صلي فيها الى القبلتين. نعم مر معنا في درس اليوم أن الصحابة الأنصار كانوا يخرجون إلى الحرة يقول ما هو مكان الحرة ما المقصود المدينة فيها حرتان حرة غربية وحرة شرقية وخروجهم إلى الحرة يعني من جهة الغرب يتحرون مجيء النبي صلوات الله وسلامه عليه نعم ما ذكرتم من أحاديث في فضل الأنصار؟ هل يشمل من بقي من ذريتهم؟ وهل هم موجودون الآن؟ جاء في يعني بعض الأحاديث أن لا أذكر الآن نص الحديث، لكن جاء في بعض الأحاديث أن الأنصار يقلون مع الزمن. أن الأنصار يقلون. ويقل يعني نسلهم مع الزمان جاء هذا المعنى في بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وموجودونهم يعني موجودون بانسابهم إلى الخزرج وإلى الأوس موجودون والموفق منهم ومن غيرهم من يكرمه الله سبحانه وتعالى بطاعة الله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم ولزوم شرعه والتمسك بالأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة والخلق العظيم الذي كانوا عليه ويوجد يعني لا يزال يعني يوجد أسر يعني معروفة بالخير والفضل وهم ينتسبون إلى الأنصار سن أو خزرجا لا يزال هذا موجوداً ومنهم من يكون باقي في المدينة ومنهم من يسكن في يعني الأمصار الأخرى نعم يقول مرة معنا في الكتاب أن مصعب بن عمير رضي الله عنه أمهم وقد جمع بهم يوما بأربعين نفسا فقلتم أثناء الشرح أنه صلى بهم الجمعة نعم فهل كانت آنذاك صلاة الجمعة مفروضة هذا الذي يظهر الله تعالى علم جمع بهم يعني صلى بهم صلاة الجمعة صلى بهم صلاة الجمعة نعم يقول فضيلة الشيخ إذا كانت المرأة محرمة وأرادت أخذ حقنة فهل إذا خرج الدم يجب عليها كفارة أعد إذا كانت المرأة محرمة وأرادت أخذ حقنة نعم فهل إذا خرج الدم يجب عليها شيء إذا كانت محرمة واحتاجت إلى حقنه وخرج على إثر الحقنه دم والغالب الدم الذي يخرج في مثل ذلك دم يسير فهذا لا يؤثر ولا يلزمها شيء واحرامها صحيح لا, لا, لا شيء فيه نعم أو لا حرج عليها فيه نعم هل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تجبر الصلوات الفائته من الفرد في الماضي حيث إن الأجر يعادل ألف صلاة الذي يجبر الفائتة التوبة الصادقة التوبة الصادقة إلى الله سبحانه وتعالى والكثار من الحسنات يذهبن السيئات والصلاة في هذا المسجد ولا شك حسن عظيمة وثوابها مضاعف وأجرها عظيم فصلاة في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام بألف صلاة فيما سواء إلا المسجد الحرام فلا شك أن هذا من الحسنات العظيمة التي تذهب السيئات لكن ترك الصلوات لا يكفي فيه هذا بل لابد من توبة صادقة إلى الله عز وجل من ما كان يقع من إنسان من تفريط أو تهاون او اهمال لما افترض الله سبحانه وتعالى عليه من صلاة والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب